وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا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 القيام في جهنم كل كفار عنيدا من ناعل الخير معتذب موري الذي جعل مع الله إله آخر، الذي جعل مع الله إله آخر، فألقياه، في العذاب الشديد. قال قرينه، قال قرينه ربنا ما. أطغيته ولكن كان في ضلال قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بضل ما يبدل القول لدي وما ve vallamil